وإنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يقاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء